اتقول فقال الملأ الذين كفروا منه قومي ما هذا الا بترهم مثلكم يريد يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا في اباءنا الاولين انه الى حتى حين قال رب انصرني بما تزبون فأوحينا إليه أن اصنعي تلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاتلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول من خاطب لي في <تصفيق> الذين ظلموا